البني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعنة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب يؤين للذين كفروا الحياة الجنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امة واحدة فبعث الله هم النبيين مبشرين ومنذرين وانزل عليهم الكتاب بالحق ليحكموا بين الناس في ما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين نوتوه من بعد ما جاء البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلقوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى خراط مستقيم أم حتمتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأسات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 وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم